اكثر ما رأيت فيها النساء اللاتي انبت منا افشين. يعني وحدد النبي صلى الله عليه وسلم اي نساء في النار اهن. انبت منا افشين وان يسألنا ينخل وان يسألنا الحفظ. هكذا رواه الامام احمد في المستعدد. ولعلنا رأينا كيف حفظ ابو بكر السرة